وَلَكُمْ ولكم مَا تَرَكَ ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد 110. فإن كان لهن ولد فلكم الرهو مما تركوا 111. من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن ما ترثتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهم نصف مما ترثتم من بعد وطيه توصون 119. فلأت كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في مِن من بعد وصية يوصى بها أودين غير مضار 118. وصية من الله والله عليم حليم 119. تلك حدود الله ومن يطع الله 117. ودخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم 118. ومن يعطي الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب 119. والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى سَيَتَوَفَّاهُمُ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُم سَبِيلًا وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآبُوهُمَا فَإِن تَابُوا وَأَصْلَحُوا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا انما التوبه على الله للذين يعملون السوء ابي جهاله ان توبون من قريب ثم يتوبون من قريب فاولائك يتوب الله عليهم 119. وكان الله عليما حكيما 110. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني ثبت الآن 111. حتى إذا حضر أحدهم الموت 119. قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار 110. أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما 111. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ارِتُ النِّسَاءَ كَأَرْهَ <ترجمة> وَلا تَعْظُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ 119. وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا 110. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج 114. قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا 115. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا 116. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منه وَنِثَاقًا غَرِيباً وَلاَ تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سبيلا كل ما عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي اضمنكم واقواتكم من الرضاه وَأَقَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ وَغَدِئِ ابْنَكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ 119. فإن لم تكونوا دخلتم بهن 110. فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم 111. وحلائل أبنائكم اذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما